الله الرحمن الرحيم. الحمد العالمين لله رب سنبدا ا م ح اليوم ع ل آله وصحبه أ ج ع ي ن سنبدأ اليوم ان ل ي و م إ شاء الله في الكلام على كتاب النفقات وما يتعلق به من مباحث سنتكلم على ن ف ق ة ا ل ز و ج ة و ن ف ق ة ا ل أ و ل ا د و ن ف ق ة ا ل أ ص و ل و ن ف ق ة ا ل أ ق ا ر ب وعلى بعض ا ل أ ن و ا ع ا ل أ خ ر ى من النفقات و ا ل ن ف ق ة تنقسم إ ل ى قسمين القسم ا ل أ و ل ن ف ق ة تجب ل ل إ ن س ا ن على نفسه إ ذ ا قدر عليها وهذه ا ل ن ف ق ة تقدم على غيرها من النفقات ل أ ن ا ل إ ن س ا ن ينفق على نفسه وينفق على غيره و إ ذ ا تردد ا ل أ م ر بين نفسه وبين غيره فيقدم نفسه على غيره من الناس ب ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم ا ب د أ بنفسك ثم بمن تعود و أ م ا القسم الثاني من ا ل ن ف ق ة فهي ا ل ن ف ق ة التي تجب على ا ل إ ن س ا ن لغيره إ م ا ل ل ز و ج ة و إ م ا للفروع و إ م ا ل ل أ ص و ل و إ م ا ل ب ق ي ة ا ل أ ن و ا ع التي سنذكرها إ ن شاء الله بالتفصيل و أ س ب ا ب وجوب ا ل ن ف ق ة ث ل ا ث ة السبب ا ل أ و ل هو النكاح والسبب الثاني هو ا ل ق ر ا ب ة والسبب الثالث هو الملك فمن النكاح ن ف ق ة ا ل ز و ج ة على زوجها ومن ا ل ق ر ا ب ة ن ف ق ة الفروع على ا ل أ ص و ل و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ل فمن ذلك ن ف ق ة المملوك على سيده وقد ب د أ ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى بالسبب ا ل أ و ل من أ س ب ا ب وجوب ا ل ن ف ق ة أ ل ا وهو النكاح ويتمثل هذا في ن ف ق ة ا ل م ر أ ة على زوجها والاصل في وجوب ن ف ق ة ا ل م ر أ ة على زوجها قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف على عليه عليكم المولود له الرجل ودقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن نساء اتقوا بأمانة فإنكم أخذتموهن وكثوتهن فروجهن رزقهن أي في رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما حق ز و ج ة الرجل ع ل ي ه قال تطعمها إ ذ ا طعمت وتكسوها اذا ا ب ت الحديث الأول م س ل م و ي ثانيا الإدام ثالثا ا ف س ونحن ة آلة رابعا ا ل ت ظ ي ف خامسا الإخدام المتاع ثالثا السكنة ثابعا ن و حينما نتكلم على هذه ا ل ن ف ق ة التي تجب ل ل م ر أ ة على زوجها إ ن م ا نتكلم على ا ل ن ف ق ة ا ل ق ا ن و ن ي ة التي تجب على الزوج حقا ل ل م ر أ ة بحيث تفرض على الرجل و ت أ خ ذ منه قهرا إ ذ ا امتنع من ادائها ر غ ب ة أ و بالرضا ولذلك سوف نتكلم عنها في ضوابط ق ا ن و ن ي ة ن ظ ا م ي ة ربما تثير انتباهنا ل أ ن ن ا لا نجد هذا في الواقع حينما نقول إ ن نفقه ا ل م ر أ ة من الطعام مد من غ ا د ي ب ق و ة البلد مثلا ما يوجد واحد منا يعطي زوجته مدا من غالب قوت البلد نحن ما نتكلم ع ل ى النفقه التي تكون ل ل م ر أ ة على الرجل بالتراضي ل أ ن الرجل قد يعطي زوجته كل ماله وغالب الناس يعيش مع زوجته كالانسان الواحد إ ذ ا كان التفاهم فائدا بينهما وإذا وكان الإسلام الإسلام كانت المرأة بأخلاق الإسلام. وكان الرجل متمثلا بأخلاق متمثلة لا هي تفكر بملكها ولا هو يفكر بملكه ن حينما ن ح نتكلم ا ل آ ن على النفقه ما نتكلم على هذا النوع من الانفاق الذي يمكن أ ن يقوم بين الناس هذا نوع من الانفاق يوجبه القضاء يوجبه الشر يعني هو أ ق ل ما يجب على الرجل بذله ب ا ل ن س ب ة ل م ر أ ت ه ف إ ذ ا امتنع عنه أ خ ذ منه قهرا و إ ذ ا لم يدفعه عوقب بالسجن عليه حتى يدفعه و ن ف ق ة ا ل م ر أ ة على زوجها لا تسقط بحال من ا ل أ ح و ا ل ف إ ذ ا ما ا ن ت ن ع الرجل من دفعها اليوم أ و لم يدفعها اليوم لسبب من ا ل أ س ب ا ب ف إ ن ه ا تصير دينا مستقرا في ذمته يجب عليه أ ن يدفعه إ ذ ا طالبته به ا ل م ر أ ة في أ ي زمن من ا ل أ ز م ن ة يجب عليه أ ن يدفعه كاملا فلا يسقط بمضي الزمان ف إ ذ ا ا ن ت ن ع انفقت على نفسها م د ة س ن ة وبعد س ن ة طالبت زوجها ب ن ف ق ة ا ل س ن ة يجب عليه أ ن يدفع لها ن ف ق ة ا ل س ن ة ك ا م ل ة و م ر ة ث ا ن ي ة أ ع و د ف أ ق و ل إ ن كل ما سنذكره ا ل آ ن هو ما يجبه القضاء في ح ا ل ة التشاح يعني إذا قال ماذا يجب علي إذا ماذا قال أ ن ا رجل ما أ ر ي د أ ن أ ع ط ي ا ل م ر أ ة إ ل ا ما يجب علي فقط نقول لو يجب عليك كذا وكذا وكذا و إ ذ ا امتنعت منه ف ي أ خ ذ منك قهرا ب و ا س ط ة القضاء والحقوق السبعه التي ذكرناها تشمل كل ما تحتاج إ ل ي ه ا ل م ر أ ة في حياتها تقريبا أ م ا الحق ن و الأول أو ع ا ل ا ل أ و ل الواجب ل ل م ر أ ة على زوجها هو الطعام ونعني به القوت الرئيسي الذي يحتاج إ ل ي ه الانسان لقيام بدنه ما نعني به إ د ا م من ف ا ك ه ة و ق ض ا ر ولحم وغير ذلك نتكلم ا ل آ ن على القوت ا ل أ س ا س ي ماذا يجب ل ل م ر أ ة على زوجها من القوت ا ل أ س ا س ي قال ا خ ت ل ف حال الانفاق باختلاف ح ا ل ة الرجل من اليسر ومن العسر ف إ ذ ا كان موسرا فعليه نفقه و إ ذ ا كان موسرا فعليه ن ف ق ة أ خ ر ى ف ا ل ن ف ق ة تختلف باختلاف حالتي الجسر ي والعسر ي عند الزوج قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ت على ا على موسر ب ا لزوجته ن س للموسر ب ة ل كل يوم طعام مد طعام ومعسر مد و م ت و س ق مد ونصف إ ذ ا كان موسرا يجب عليه مدان من الطعام و إ ذ ا كان معسرا مد واحد و إ ذ ا كان متوسط الحال فيجب عليه مد ونصف وهذا التقدير لم يرد في كتاب الله تعالى ولم يرد في س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو ثابت بالقياس وقد أ ج ا ز جمهور ا ل أ ص و ل ي ي ن القياس في الحدود والكفارات و ا ل ر خ ص والمقدرات فيما إ ذ ا عرفت ا ل ع ل ة التي يكون بها القياس فجمهورهم قال يجوز في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات من أنفلة القياس في المقدرات والتي تكلم عليها قياس نفقة المرأة على غيرها من المقدرات الإمام الشافعي رحمه أنفلة الأصوليون نفقة في القياس والتي عليها على الشافعي الله تعالى قياس غيرها قال أكثر أ ما وذلك ج ب الله تعالى على الإنسان من الإنفاق في الكفارات مدان من الطعام على للمسكين من من في و في ك ف ا ر ة ا ل أ ذ ى في الحج فيما إ ذ ا وجد ا ل إ ن س ا ن مثلا في ر أ س ه قملا فحلق ش ع ر ة أ و ل ع ل ة من العلل حلق ش ع ر ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ق اتؤذيك ل لكعب بن عجرة رضي الله عجرة عنه بن رضي أ ه و ا م ر أ س ك يا كعب قال نعم يا رسول الله قال اذهب ت ح ل ق ثم تصدق ل ث ل ا ث ة آ ص ع على س ت ة مساكين والصرع أ ر ب ع ة أ م د ا د يتصدق ب اي ث ن عشر م د ان ي أي أن كل مسكين ي أ خ ذ مدين من الطعام هذا أ ك ث ر ما أ و ج ب ه الله تعالى من المقدرات على الرجل و أ ق ل ما أ و ج ب ه مدا من الطعام في كفاره الصيام وقال ع ل ط ع المتوسط م مد هو من ا ط ع ا من المقدرات يكون حاله وسطا بين الاثنين فوجب عليه مدا ونصف من الطعام وذهب بعض الفقهاء ا ل آ خ ر ي ن إ ل ى أ ن الواجب على الزوج ب ا ل ن س ب ة لزوجته من الطعام ا ل ك ف ا ي ة دون تحديد وتقدير يجب عليها ما يكفيه وطبعا هذا يختلف أ ي ض ا باختلاف حالتي الجسر ي والعسر ل أ ن طعام الميسر يختلف ي عن طعام المعسر تكلم على المد وضبطه و ا ل ا ع ا د ة فيها ف ا ئ د ة ف اختلف ل م د ا ا ل إ م ا م النووي والرافع إ م م ا ا ل رحمهما الله تعالى في موضوع المد خالف ت إ م ا م ا ل ر ا ف ع ي ة ب هذا وهذا من المسائل التي خالف بها الامام النووي في المحرر قال قلت ا ل أ ص ح مئه أعلم يعني ليس وثلاثه ن م ا هو وسبعين د ر ع م والله اعلم ثم أراد الإمام أراد النووي رحمه الله أن يبين لنا رحمه بعض انواع قال مسكين ع الزكاه ة الزكاة ونحن عرفنا في مباحث الزكاة ان المسكين مباحث في و والفقير هو يوجد الذي عنده دخل الا انه لا بحاجته الذي لا يوجد عنده دخل نهائيا دخل دخل قال يفي عنده عنده معسر س ك الزكاة ي ن م ومن ا كان ن عنده يعتبر دخل لا يكفي ع ر ا و م فوقه من كان فوق مسكين ا ل ز ك ا ة إ ن كان لو كلف مدينه لو كلنا مدين مدين ل رجع مسكين ع اعتر ه ا إلا لما مدين نحن لم يعجب ت ه اذا إن اعطى زوجته مدين يرجع ويصير مسكين قال هذا ما نعتبره موسر ولا نعتبره م ع ص ر و إ ن م ا نعتبره متوسط ي ل ن ي هو فوق مسكين ا ل ز ك ا ة م س ك ي ن ا ل ز ك ا ة معسر من كان فوق مسكين ا ل ز ك ا ة إ ذ ا قلنا له اعط زوجتك مدين إ ذ ا أ ع ط ا ه مدين رجع فصار مسكينا معنى ذلك أ ن ه ما يستطيع أ ن يعطيها مدين فهذا نعتبره متوسط الحال فيعطي زوجته مدا مُدّان ونصف و إ ل ا إ ذ ا كان باستطاعته أ ن يعطيها مدين ولا يتاثر قاله باليتاري بل ه يبقى على ما و عليه م ا ي ي ص ر كمسكين ا ل ز ك ا ة ع ن د ذلك نقول إنه متب ف ي ج ب ع ل ي ه أن يكفى مديني من الطعام. نعم. ومرة ثانية اعود م واذكركم ب أ ن هذا الكلام إ ن م ا هو فيما يجب على الرجل في ح ا ل ة التشاعي أي ما يجبه ما من معنا القضاء الإنسان النفقة هذا أن الرجل على أن يجب علي أ ن يعطي زوجته هذا ل ا يعطيها ما يشاء ولكن الذي ي ج ب ه الله تعالى عليه أقل اقل ل عليه الطعام الذي لدوجته الطعام غالب و هو هو هو نوع هو ا هذا ما ما ج ب يعطيه و ت ا ب ل د ف إ ذ الواجب كان ا غ ب ق ت ل ل ب بر د ف ي عليه أن ي ي ع ط هو ا بر إ ذ ذرة ا كان غالب البلد ل يجب قوت ي ع ه أن يعطيها ذ ر ة و إ ذ ا كان غالب قوت البلد أ ر ز ا يجب عليه أ ن يعطيها من غالب قوت البلد ف إ ذ ا اختلف غالب قوت البلد يعني لا يوجد شيء م ض ط ر د كالكويت مثلا ا ل آ ن ل اكثر يوجد فيها شيء مضطرد أ الغرباء ما ي أ ك ل و ن الرز ليس طعاما أ س ا س ي ا الخبز هو الطعام ا ل أ س ا س ي عندهم والناس هنا ليس كل الناس ي أ ك ل الارز كثيرا منهم ما ي أ ك ل ه نهائيا ا ل ق و ت ا ل أ س ا س ي عنده هو البر في بعض البلاد مثلا عندنا في بلاد الشام شيء مضطرب ا ل ق و ت ا ل أ س ا س ي غالب ق و ت البلد هو البر الخبز في معظم ب ل ا د ا ل ش ر ق ي ة في جنوب شرق اسيا غالب ق و ت الناس ا ل أ ر ز ولا يعرفون غيره نهائيا نحن في بلاد الشام ن أ ك ل ا ل أ ر ز و ن أ ك ل الخبز والخبز هو ا ل أ غ ل ب في جنوب شرقياسيا في كثير من الاماكن ما يعرفون الخبز نهائيا ما ياكلونه ف إ ذ ا كانت ا ل ع ا د ة م ض ط ر د ة والناس جميعا لهم ص ب غ ة ع ا م ة في طعام معين يجب عليه ان ي ع ف ي زوجته من غالب قوت البلد, البلد باختلاف أضائع الناس ما عادة مستمرة قال وجب لائق به يجب بالزوجة قضائع الناس ما عادة قال لائق اللائق مستمرة عليه ومضطردة سجد يعتبر ط م ز و ج ه مما يأكل و ج عليه ع اللائق ي به متى ت الرجل ي س ا متى نعتبر ر ا ل موسرا أ و معسرا ر يعتبر ا ا قد ي ل ا و لطلوع ا ر ب الفجر من كل يوم ل أ ن النفقه لا تجب على ا ل إ ن س ا ن للامد البعيد و إ ن م ا تجب عليه في كل يوم, لكل يوم دخل اليوم تجب عليه نفقته ما تجب عليه ن ف ق ة الغد ب ا ل ن س ب ة ل ل أ م س إ ن كان قد دفع ا ل ن ف ق ة فقد برئت ذمته منه و إ ن لم يدفعها فقد استقر في ذمته و أ م ا الغد فلا تجب نفقته الا بطلوع فجره فيبدا ل الوجوب ف ر ف الحالة يعتبر ر أ ج ن ا عليه من ا الموسر يجب على إ كان مؤسرا في طلوع الفجر أوجبنا المسألة وهذه يجب ما المؤسر عليه على اختلاف قوت البلد وزمن ا ل إ ع ت ا ر واليسار من المسائل التي زادها إ م الامام م ا ن و و ي على إ م ل ل ر ا ف ع ي ي خ ا ل ف و ا ا ا ب ل ر ف ع ي لم ي ت ع ر ض ل ي الامام م في ل ل الرافعي سؤال ي ذهن كل ا م إذا اختلفت عادة البلد ماذا ج ب على الإنسان؟ ومتى يعتبر اليسار واليسار ولذلك زاد ا ل إ م ا م النووي هاتين ا ل م س أ ل ت ي ن على المحرر قال قلت ف إ ن اختلف وجب لائق به أ ي اختلف قوت البلد ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر والله أ ع ل م بما أ ن ه يجب عليه ان يدفع لها من غالب قوت البلد مثلا من البر من البر الخبز ماذا يملكها يملكها خبزا ام يملكها حبا ها اذا كان غالب قوت الولد من الخبز يملكها حبا خبزه ل أ ن ه ما يؤكل حبا و إ ن م ا يؤكل خبزا فيجب عليه إ ص ل ا ح ه لها من أ ج ل أ ن ترتفق به فيجب عليه أ ن يملكها ا ل ح ب وبعد ذلك يجب عليه أ ج ر ه تسويته خبزا من الطحن والعجن والخبز حتى, حتى تستطيع أ ن ترتفق به ولو أ ن ا ل م ر أ ة طلبت قال اعطني طحينا بدل الحب أ و هو قال أ ن ا أ ع ط ي ك طحينا بدل الحب أ و طلبت منه خبزا أ و هو عرض عليها الخبز إ ن تراضيا فلا مانع من ذلك يعطيها بدل الحبل يعطيها خبزا ولا سيما أ ن ه في ا ل ن ه ا ي ة سوف يصير خبزا و إ ذ ا ما تراضيا تخالفا فقال انا ما أ ع ط ي ك حبا أ و قالت له أ ع ط ن ي حبا فقال ل انا أ أ ع ط ي ك خبزا قال لم يجبري الممتنع ج ب ر الممتنع منهما إ ن امتنعت ه ا فلا تجبر و إ ن امتنع هو فلا يجبر ل أ ن كلا منهما طلب غير حقه ه ويجب عليه أ ن يعطي يأخذ... حبا ويجب ه عليه ان أ ت ق ب ل حبا ف إ ذ ا طلبت غير حقها بالتراضي أو أراد أن يعطيها غير بالتراضي يعطيها ما يجب عليه بالتراضي فلا مانع ف إ ذ ا ت خ ا ل ف و ت ش ا ح عند ذلك لا نستطيع أ ن نجبرا ل م م ت ن ع منهما بل يجب عليهما أ ن يرجعا إ ل ى ا ل أ ص ل الذي أ و ج ب ه الشارع عليهما إ ذ ا وجب ل ل م ر أ ة على الرجل الحب ب ا ل ن س ب ة ل ل أ م ث مثلا ما أ ع ط ا ه ا النفقه يوم أ م ت أ و اليوم ما أ ع ط ا ه ا النفقه واستقرت ذمتي خرج اليوم وجاء ا ل غ د ف أ ر ا د ت ا ل م ر أ ة أ ن ت أ خ ذ حقها إيه ت ع م ل اليوم بالبرك ما تريد أ ن ت أ خ ذ برا م ا ت ر ي د أ ن أ ع ت ا ه عنه أ ع ط ن ي ذهبا أ و ف ض ة أ و دنامير أ و دراهم العمله التي تعاملون ب ي قالت ع ط ن ي دينارا أ م ا وجب لي ب ا ل أ م س هل يجوز قال يجوز لها أ ن ت ع ت ا ب إ ذ ا طلبت غير ا ل ج ن الذي ل وجب ه الذي في ذمته وجب ه ا في م ت ا ن ق وجب و لها في ذمته بر لكن إذا اتعابت وجب لها. قال لكن إذا طلبت بدل البر طلبت طحين أو طلبت قال شاء لنا هذا إذا لنا لها قال لكن وأعطني يعني أعطرت عما طحيم خذل قال ما يجري لماذا قال أ ن ن ا نعلم أ ن هذه ا ل أ م و ر ر ب و ي ة انتم تعلمون أ ن هذه ا ل أ م و ر ر ب و ي ة او مطعومات من الربويات و إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يعتاض عن ربوي وكان مماثلا له لابد أ ن يكون التماثل بينهما معلوما والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ق ا ع د ة ف ق ه ي ة ع ا م ة وبناء على ذلك إ ذ ا أ ر ا د ت أ ن تعتاض يجب عليها أ ن تعتاض مثل ما وجب لها لكن ما وجب لها ما اخذته حتى نقول أ و ما كان م ع ي ن حتى نقول إ ن ه ا أ خ ذ ت مثله مئتا ب ا ل م ا ل ه ا تعطاب ذمته عما لها في ذمته إذا دقيقا وكان طلبت خبزا و الواجب لها قمحا لكنها لو طلبت ارزا مثلا يجوز اختلاف الجنس اختلفت ا ا ا ل ج ن فاذا ب ي ع طلبت د ر اختلفت ه هذا ودنانيرا يجوز ا الجنس اذا لكن ل ب من نفس الاجناس ج ن ل ل ب ر من نفس ا ل ط ع ي م من نفس جنس الغر فلابد التماثل والتماثل ر من ي هذا مقدورا عليه. بالتماثل كالعلمي وتعني عليه بالتفاضل لنصر الأمر مبويا. هذا الذي قاله ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى قال ف إ ن اعتاضت جازفك اطلح إ ل ا خبزا أ و ت ق ي ق ا على المذهب قاله بناء على الراجح من ق ا ع د ة ف ق ه ي ة إ ذ ا أ ر ا د ت ا ل م ر أ ة أ ن ت أ خ ذ ما وجب لها في ذ م ة زوجها هل هو ا س ت ف ا ء لحق أ م أ ن ه اعتياض ما تريدها ان ت أ خ ذ ه مما استقر في ذ م ة زوجها وكذلك ما ي أ خ ذ ه كل إ ن س ا ن من إ ن س ا ن آ خ ر قد استقر له في ذمته حق هل يعتبر ما أ خ ذ ه انا الان هل يعتبر استيفاء ام اعتياظا اذا ا ع ت ب ر ن ا ا ه س ت ف ا غ ي ج و ز ل ه ا أن تأخذه دقيقا ويجوز ل ه ا أ ن تأخذه خبزا لانها م تستوفي تريد الاعتياض وإذا حقا ما ع ب ا ع نمنعها ت تأخذ ي دقيقا ا ا فإننا ض أن أ وجب تأخذ لأنها خبزا و لها في ذمته البر ف إ ذ ا أ خ ذ ت بدله خبزا يجب أ ن يكون البدل مماثلا للمبذل منه فهذا يعني بادلت الكره ب الدقيق وفي هذه ا ل ح ا ل ة لا بد من التماثل التماثل لا سبيل إ ل ي ه نهائيا ولذلك قلنا يمتنع عليها أ ن ت أ خ ذ دقيقا أ و أ ن ت أ خ ذ خبزا إ ذ ا قلنا إ ن أ خ ذ ه ا لما وجب لها في ذمته من قبيل الاعتياط و أ م ا إ ذ ا كان من قبيل ا ل ا س ت ف ا لا ل ي س من هذا لأنها القبيل ف ي ذمته شيء ارادت ان ت س و ف ي ف س و ف ت ه خبزا او س و ف ت ه دقيقا هي لها في ذمته النفقه أرادت خبزاً لا مانع من هذا هي ما وجب لها في ذمته البر واعتاض عنه وانما ارادت ان تستوفي ما وجب لها في ذمته من النفقه وفي هذه الحالة أجسنا لها خ ذ ولذلك وإذا اعتبر نوع و أخذي اعتبر ثياظا منعناها من ر ا ا ج ع في ل م ه ب أن نوع و ثياظ ذ ل قال, قال الشيخ إ إلا الإمام م م رحمه المذهب ا النووي الله خذا دقيقا النووي استيفاء قال ا على ولذلك ل أنه أو وغير رجح ا ل ش ر ب ي ن ي ناقلا عن الاذرع أ ذ ر ع ل ل إ م م ا ا أ يقول أو ا ل أ ك ث ر و ن قالوا هو من قبيل الاستيفاء ومع ب ن أن ا لها ء على ذلك فيجوز لها أن تأخذ ومع هذا يعني الراجح في المذهب هو انه اعتياض وبناء على ذلك لا يجوز لها ان تاخذه وكثيرون رجحوا انه استيفاء واجازوا كان من أ ه ل الفتوى والترجيع بين العلماء وهذا الكلام كله كما ذكرت لكم فيما إ ذ ا طالبت بما أ و ج ب لها الشرع أو أراد أن أ يعطيها ق لنفرض ما الشرع وجب عليه ل في أ ن ه ا كانت ت أ ك ل معه ما جرت عادته أ ن يعطيها طعاما و إ ن م ا يعملون الطعام في البيت ف ت أ ك ل هي و ي أ ك ل هو هل ت أ خ ذ ا ل ن ف ق ة أ ي ض ا قال لا قال ولو أ ك ل ت معه على ا ل ع ا د ة سقطت نفقتها في الاصح لجريان ا ل ع ا د ة به في ز م ن النبي صلى الله عليه وسلم من غير نزاع ولا إ ن ك ا ر ولا خ ل ا ف قال ولم ينقل أ ن ا م ر أ ة طالبت ب ن ف ق ة بعده ولو كان لا يسقط. كانت لا ا يسقط إن ن ك ا ل ن ف ق ة لا تسقط ب أ ك ل ه ا مع زوجها مع علم النبي صلى الله عليه وسلم ب إ ط ب ا ق ه م عليه لا اعلمهم بذلك وقال ق ل لهم إ ن م ا وجب عليكم من ا ل ن ف ق ة يجب عليكم دفعه ولو أ ك ل ت ا ل م ر أ ة معكم من طعامكم لكن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما اعلم واحدا من أ ص ح ا ب ه بمثل هذا ولو كان واجبا لوجب بيانه لأن الأمور هذا من وسلم التي لو كانت واجبة يخرج ن ف ق ة ا ل ز و ج ة التي كانت ت أ ك ل معهم ولو كانت ا ل ن ف ق ة و ا ج ب ة مع الطعام لاخرجت ا ل ن ف ق ة من ر أ س مال التركه كما لو كان لها ن ف ق ة على زوجها ما كانت تاكل معه وكان لها في ج م ت ه ن ف ق ة م س ت ق ر ة وتوفي الرجل فانه من ر أ س مال التركه تخرج ن ف ق ة المراه أ ة فلو ك ن النفقة ت تجم للمرأة ل مع أ ك ا طعام زوجها من لاخرجها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ر أ س مال ت ر ك ه من مات من أ ص ح ا ب ه إ ل ا أ ن ه لم يبلغنا عن واحد منهم أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عمل معه مثل هذا ولذلك قالوا لو زوجها تكون تكون ولا ولي أو تكون ولا ولي أكلت المرأة يأكل الحالة إلا المرأة الحالات لا هذه تسقط نفقتها مما فإنها أن مع رشيدة صغيرة سفيهة بعض في في قد ونحن نعلم أ ن تصرفات القاصر بسبب ا ل س ف ة أ و بسبب الصغر لا تصح إ ل ا ب إ ذ ن وليه و ا ل م ر أ ة لها نفقه في ذ م ة زوجها هذه ا ل ن ف ق ة مال ما يجوز لهذه ا ل م ر أ ة أ ن تتصرف بهذا المال إ ل ا ب إ ذ ن من وليها ولو أ ك ل ت مع زوجها لسقطت النفقه معنى ذلك أ ن ه ا تصرفت بمال تستحقه من غير إ ذ ن ي الولي ولذلك زاد ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ت على ا على الرافعي هذه ا ل م س أ ل ة فقال إ ل الا أن تكون غير رشيدة إ أ ن تكون غير ر ش ي د ة ولم ياذن أ ذ ن و ل ي ه ما أ لها ل ا وليها إن أذن مانع من مانع نفقتها لكن أكل تأكل هذا يأذن لها الولي قال أكل معه لا مانع من هذا لا مانع معه وتفقط لكن الولي لم ل معه معه وتفقط أ ك ل ت من غير إ ذ ن الولي تصرفها في هذه ا ل ح ا ل ة ك ت ص ر ف القاصر من غير إ ذ ن وليه نعتبر كل تصرفاته لاغيه ة لو اشترى ا نعتبر ر لاغية ولو لاغية لاغية على ذلك فإذا أكلت مع كأنها أسقطت فقتها التي تجب لها في ولذلك قلنا باع وإذا وبناء فإذا دوجها كأنها تفقتها بيعه في وهب نعتبر نعتبر هبته تجب مع أسقطت ذمته إ ن أ ك ل ه ا هذا غير معتبر إ ذ ا أ ك ل ت من غير إ ذ ن ي وليا فلما اكلت معه ليس من حق الزوج أ ن يقول إ ن ه ا اكلت م ع ي وسقطت نفقتها نقول له هي غير ر ش ي د ة ووليها لم ي أ ذ ن لها وعدم اذنه لها يجعل تصرفاتها ب ا ط ل ة وبناء على ذلك فتجب لها أن ن ف ق ه في ذ م ة زوجها فخالف بعض أ ص ح ا ب ن ا اتماما ل ن و و ي ه في هذه ا ل م س أ ل ة فقالوا ولو أ ك ل ت ا ل س ف ي ه الصغيرة مع زوجها بغير إ ذ ن وليها فإن فنفقتها إ ن ت س و ت هذا ب ا ل ن س ب ة للطعام وهو الواجب ا ل أ و ل ل ل م ر أ ة على الرجل أ م ا الواجب الثاني وهو ا ل إ د ا م ل أ ن الخبز وحده ما يكفي ما س الإنسان ت تعيش على ذرة وحدة أو أن تعيش ط ي يعيش ويجب ع على على على قال أن أن أن أو أو خبز زورة وحده وحده وحده رز الزوجة زوجها أدم غالب البلد يجب عليها الإدام والإدام على يجب يجب أدم أن ي كزيت غالب وسمن وجبن وتمر وخل وما شابه هذا من ا ل إ د ا م الذي ي أ ك ل ه ا ل إ ن س ا ن لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف قال وليس من المعاشره بالمعروف ت ك ل ي ف و ا الصبر على الخبز وحده إ ذ الطعام غالبا لا يساغ إ ل ا بالادام وقال ابن عباس لقوله تعالى من أ و س ط ما تطعمون اهليكم قال الخبز والزيت وقال ابن عمر الخبز و ا ل س م ن وطبعا هم يعبرون بما كان شائعا في بيئتهم وليس المراد ا ل آ ن أ ن يطعمها خبزا وتمنا أ و خبزا وزيتا و إ ن م ا يجب عليها أ ن يقدم لها من الادام إ د م من غالب إ الذي يأكله الذي يأكله أهل البلد. من غالب يأكله أهل البلد غالب الإدام البلد من ويختلف ل ل قال ذ ك و ج والجبن ب غالب البلد ومثل له بالتمن أدم ومثل والزيت والجبني والتمر قال له و ي هذا في اختلاف الفصول ا ل أ لأنه أ ر يتوفر ب ع نوع ة من ن قد و ا ع الطعام بالطيف لا ي ف ت و ر في يتوفر في الشتاء ا ل وقد ر ب ي ع ما يتوفر في الخليل قال يتوفر في ويختلف يختلف دوع ويختلف دوع ي خ ت ل فيجب نوع خ اختلاف ت ل الفصول الأربعة قال ف في ف ي لها في كل فصل ما يعتاده الناس من الاذن فما يعتادونه في الصيف يجب عليه أ ن يعطيها منه وما يعتادونه في الشتاء يجب عليه أ ن يعطيها منه وقد يكون قليلا وقد يكون كثيرا قال وقد تغلب في أوقاتها وقال الفاكية لأنها مما تحتاج إليها المرأة تغلب فتجب في حسين القاضي يجب الرصد في وقته واليابس في وقته إ ذ ا كان في وقت ما توجد فيه فهفها خ ض ر ة ط ا ز ج ة يعطيها من ا ل خ ض ر ة ا ل ي ا ب س ة الا ت تكاد الناس اكلها توجد الطازجة إنه يعطيها من الطازجة أنه من ضابط الإعطاء ي يقدر ف ب ح ا ة التراضي لا داعي للتقدير دعية ي ي ع ط ما يشاء وتطلب منه ما يشاء تشاء وتطلب وفي ح ا ل ة التخاصم كيف يعطيها زوجها هذا لا يقدر بالمد كيف يعطيها ماذا يعطيها من ا ل ب ا ك ي ة أ و من ا ل ق ض ا ر أ و من ا ل إ د ا م قال يقدره قاض باجتهاده إ ذ لا توقيت فيه من ج ه ة الشرع ما في عندنا دليل شرعي يبين مقدار ما يعطى ولا سيما أ ن المعطى في ا ل إ د ا م كثير عشرات ا ل أ ن و ا ع بالمئات ا ل أ ن و ا ع يقدره القاضي باجتهاده قال ويفاوت بين موسر وغيره وبناء على ذلك يفرض على الميسر ر ل ي ويقرض ق به ا م ما يليق به في ح ا ل ة تخاصم الرجل والمطر ويجب لها ه وتوسطه ويساره يعطيها أنهم أكلوا لحم في كل يوم فيعطيها في كل يوم、المرة. وإن في في يأكلون في يعطيها في أسبوعين كعادة كانت عادة البلدة اللحم مرة مرة مرة كل كل كل أسبوع بلد مرة لحم كل فإن فإنه وفي بعض الناس البوادي قد لا ي أ ك ل و ن اللحم لا في اليوم ولا في ا ل أ س ب و ع قد لا يأكل اللحم الشهر في مرة و بناء على ذلك يعطيها ما اعتاد عليه, عليه الناس الذين تعيش في أ و س ا ط ه م هذا هو الواجب الثاني و أ م ا الواجب الثالث و ه و كسوه ا ب الثالث هو قد تجب لها ا ل ك ث و ة على نحو ما قدمناه من الطعام و ا ل إ د ا م ق وعلى ل ه ت ا وعلى المولود له رزقهن و ك ث و ت ه ن بالمعروف وروى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال وحقهن عليكم أ ن تحسنوا إ ل ي ه ن في ك ث و ت ه ن وطعامهن ولا بد أ ن تكون ا ل ك ث و ة ك ا ف ي ة لها لاجماع العلماء يعني ما تسمى ف ت و ة إ ل ا إ ذ ا كانت ك ا ف ي ة و إ ل ا ما تسمى ف ت و ة مثلا فيجب عليها لها في كل س ت ة أ ش ه ر قميص والمراد بالقميص ليس المعروف في هذا العصر وهو ما يكون إ ل ى بطن ا ل إ ن س ا ن المراجب القميص ثوب مخيط يستر جميع البدن أعلى إلى الأسفل إلى قد يجب لها قميص وتراويل وخمار ومكعب أ و مكعب كلاهما يصح والضم افصح ويزيد النعم ا ل ذ تلبس في الشتاء شبه ت ت د ف أ به ا ل م ر أ ة م ح ش و ة خ ط ن ا أ و يجب لها فروه له... ا جبتان أ والتعبير تجب ت عليه ن و بالشتاء إ ن م ا هو جل ذ على الغالب ل أ ن البرد لا يكون في بلادنا إ ل ا في الشتاء و أ م ا إ ذ ا كانت البلاد بارده ة مثلا مثل المناطق الشمالية في هذه تجب لها في كل وقتين ا ل ف ر و ة يعني كما يجب لها القميص كذلك تجب لها ا ل ف ر و ة المهم أ ن هذا أ ي ض ا لا ضابط له في الشرع ولا ضابط له في ا ل ل غ ة يجب ل ل م ر أ ة على زوجها من اللباس ما تحتاج إ ل ي ه يجب ل ل م ر أ ة على زوجها من اللباس ما تحتاج إ ل ي ه وما ذكروه إنما ذكروه فقط للتمثيق ا ل يجب ف م ي ص وزراويل وخمار ومكعب ويزيد في الشتاء ج ب ة وجنسها من القطن غ ا ل ب ما يلبسه الناس نعم ف إ ن جرت ع ا د ة البلد لمثله بكتان أ و حرير وجب في الاضلاع ح البلد الذي فيها عادته هو يلبسون بدل القطن كتان أنهم القطن حرير ر واجب أن ا ق ط ن و ل والحرير لم ك ت ا ن ي قد د وجود لها مثلا واعتيض عنها بملابس ص ن ا ع ي ه كالامثله ا ل ح د ي ث ة ا ل ك ث ي ر في اليوم يجب ل ل م ر أ ة ما يلبسه الرجل من نوع ما يلبسه الناس في البلد الذي يعيش فيه الرجل ويجب ما تقعد عليه أ ي ض ايضا ع على القبعة ن تجدون أنه تكلم على كل جزئية من ي جزئية جزئيات التي لو بالشرح تكلم كل اللباس قرأتم حتى ت ع ه المرأة رأسها أزرار القميص في حتى الذي تزر وكل د ب و س ما م تحتاج إليه اليه م من ر أ أجل ة ب ا كل من ا تحتاج إليه م اللباس يجب على الرجل أ ن يقدمه وهذا لا يستطيع الفقهاء أ ن يضبطوه بالعباره ة ل أ ن يختلف باختلاف الزمان وباختلاف الزمان المكان ولذلك يذكرون نماذج له من خلال هذه النماذج نعرف أ ن الرجل يجب علي أ ن يقدم لزوجتي كل ما تحتاجه انتبه لما أقول لما تحتاجه ما يجب علي أكثر من الحاجة الترفه لا يجب علي أن يقدم لها ما تحتاج مما لها الراحة من أن أقول علي علي إليه يقدم والاستقرار والسمرار فهو والكتان يجب يجب أكثر تكلم يفضل على القطن هذا الذي كان غالبا في زمانهم أ م ا اليوم توجد عندنا الآن مئات من الوسائل التي تطلع منها الانسجه ب ع ل ي أن يقدم ل ه اليوم معتاد ا ن من ا س ل ب س ه هو في الديارة التي ولذلك ذكر أيضا قد يجب لها ما عليه كذلية يعني او تقعد ا ل ا ا ل ذ ي تفتلشه ل أو ب د أو والحصير حصير لبد في الشتاء في الصيف وما شابه هذا من وسائل الفرش التي نعرفها اليوم وما كانت م ع ر و ف ة عندهم مما اعتاد الناس أ ن يفترسوا وكذا فراش للنوم هذا غير فراش الذي تجت عليه من وغيره الذي فراش السجاج فراش ودحاف الشتاء غير تجت من للنوم ومخدة يجب شابه نستغرب الصيف نقرأ نستغرب ا ل آ ن ل أ ن ما واحد منا يفكر ب أ ن يقدم لزوجته مثل هذه ا ل أ م و ر ل أ ن الرجل كل ما يملك ه بين يدي زوجته ولكن يجب علينا أ ن نعرف هذا ل أ ن هذا ما يكون في ح ا ل ة التراضي كما ذ ك ر و إ ن م ا يكون في ح ا ل ة ا ل م ط ا ل ب ة بالحقوق في ح ا ل ة التشاح الذي قد ي ق و م بين الرجل وبين ا ل م ر أ ة هذا ب ا ل ن س ب ة للواجب الثالث إ ذ ا الواجب ا ل أ و ل الطعام الواجب الثاني ا ل إ د ا م الواجب الثالث ا ل ك س و ة والواجب الرابع قال اله التنظيف ا ل م ر أ ة في ا ل إ س ل ا م م ع ز د ة م ك ر م ة ما وجدت المراه في, تاريخ في تاريخها الطويل تعزيزا وتكريما كما وجدته في ا ل إ س ل ا م ولو أ ن النساء في الغرب عرفوا هذا في ا ل إ س ل ا م أظن لا لاسلم اكثرهن فقط ل ع ق و ب ة ا ل م ر أ ة ا ل م ر أ ة هناك تفلح زوجها لا يتعرف عليها بشيء أ ب د ا ما يجب لها عليه شيء أ ب د ا ليمشي في الشارع مع زوجته فيشتري ش ط ي ر ة من الطعام لنفسه ولا يشتري لها يشتري ا ل ت ف ا ح له ولا يشتري لها إ ن شاءتا تشتريها تشتري من, من, من, من مالها يعني هذا ليس نائما وليس مضطردا ولكنه موجود و ب ك ث ر ة هنا ك ا ل م ر أ ة تشتغل وتكتب وتعيش وليس ه و ي ش ت غ و ش ل ي مسؤولا عنها ولذلك ف إ ن ا ل م ر أ ة هنا و ا ل م ر أ ة عندنا نحن المسلمين م ع ز ز ة م ك ر م ة ولكن مع ا ل أ س ا س المراه أ ذ ا ا ل ع ص ر ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة بالاسم التي لا تعرف دينها ولا تعرف شرعها وغرت بمظاهر ومفاتن ح ض ا ر ة م ا س ي ة في الغرب ص ا ر تريد ت أ ن تتخلى عن كل هذه المكارم التي أ ك ر م ه ا الله تعالى بها وتريد أ ن تلحق نفسها ب ا ل م ر أ ة ا ل غ ر ب ي ة وتكلمنا على هذا الموضوع مرارا ً ي ت ر ك الامر داعي ل الآن نعم أ الرائع الذي أ و ج ب ه ا ل إ س ل ا م على الرجل قال آ ل ة التنظيف ليس فقط الطعام و ا ل إ د ا م والكتبه س ب ة قال ا آلة ل ن ظ ي ي ف ج ل ا التنظيف ا ا عليه آلة التنظيف. آلة ل تنظيف من أ و قال ت ت ي ي ؤ ذ ه اله وذكر أ ي ض ا أ م ث ل ة هنا المراد أيضا ا وليس ل ت ح د د ي و إ ن م ا ه ي ف ق قال ط كمشط أو مشط أمثلة أو والضم بالكسب ودهن يستعمل في ترجيل شعرها ومرتبه ك ك ذ ل لبدنها ن تديين بدنها أجل أو أو تحتاجه إزالة الشقوق التي ل شاب فيه هذا ما ما ا م أ ة وما غ س ل الرأس م ن ا ا ل ب و ن وغير ذلك من, الأمور نعم هذا من انواع ل أ م و ر ع م م ر ت ك ه ذ المرتب ن و من ن أ و ا ع ا ل أ د ه ا ن التي كان ي س ع من ل م اجل ل ر ا من أ إ ز ا ل ة ا ل ر ا ئ ح ة التي تكون ن ا ت ج ة من العرق تحت ا ل إ ب ر اليوم عندنا كثير من الوسائل ا ل أ خ ر ى التي تستعمل في الصابون أ و العطور أو او ل ب د ر ة من و ا ل ب و د ر ة كثيرة تستعمل تحت س ت ع م ل ابط إ ز ا ل ة ا ل ر ا ئ ح يجب عليه ان يقدم لها ما يزيل رائحتها إبطي برائحتها برائحته ويجب برائحتها تؤذيه يزيل يعني يستعمل علي يقدمه تؤذيه حتى حتى لا تؤذيه برائحة ولا برائحة. هذا لها هذا لا هو نعم أن ودهن وما تغسل به ا ل ر أ س ومرسه قلنا هذا الذي يستعمل من أ ج ل إ ز ا ل ة الروائح من تحت ا ل إ ب ر ونحوه لدفع ص ط ن ا ن الروائح التي قد تخرج من المراه أ ة كل م ت ت ح ا ج للتنظيف يجب عليه أن يقدمه لها نعم أما مثلا الكحل هذا لا ليس مما إليه المرأة العرق الإبط الرجل في المرأة ولذلك لابد إزالة الكحلة تحتاجه تحت تضع أن نعم من أن يجب يقدمه يؤذي ويؤذي في عينها هذا أما أما مما من أ ج ل أ ن تتزيني للرجل هذا حق للرجل وليس حقا ل ل م ر أ ة ولذلك قال ما يجب عليه أ ن يقدم لها الكحله ولا يجب عليه أ ن يقدم لها الخضاب نعم وما تتزين به من إن أن أن لأن منه للتزين إذن لكن لنفترض أنه تزيني عليه يستعمل عليه عليه يتبع وما يقدمه أما ما تمنى وهو لو الأطبغة الأخرى شاء لها بالتراضي فلا هذا لا طالبها طالبها、به. قال تفرض الزينة يريد يجب يجب به به به فله له ذلك لا ما ي ق و ل ل ا تزيني ولا يدفع لها ثمن ا ل ز ي ن ة إ ذ ا لم يطالبها بهذا فلا يجب عليه أ ن يدفع لكن لو لم يطالبها ل أ ن تجلس بجانبه يجب عليه ان يقدم لها الأمورة العرق تزيل ل يقدم ذ ي يريد المرأة كان ولو لا الاستبتاع عليها تؤذيها ت ت ع لها الطابون رأسها الوطق رأسها إذا أذهان لم تستعمل أذهان في في في س ج د سوف يتاذى ج ه د ولذلك يجب عليه هذا رضي ان ت خ نعم لا يجب عليه الكحل ولا الخضاب ولا ما تتزين به وكذلك الدواء من المرض ما يجب عليه هذا لانه ليس بفعله وليس من اجله واجره الطبيب والحاجم هذه الأمور تنفق على الطبيب من ن ب س ة و ب د ا ل ي ة مما يعطيها إ ي ا ه من ا ل ن ف ق ة ومما أ ع ط ا ه ا اياه من المهر ومن غير ذلك طيب الطعام أيام المرض يجب لها؟ نعم. ولو كان لا يستبتع بها الطعام المرض لها كان لا ولو نعم أيام المرض لكن ما له أن زوجة يجب دامت بد أجرة إدام والأصح حمام بحسب、العادة. ما كانت الحمامات في البيوت في الماضي كان الناس يذهبون الى الحمام العام وما زالت بلاد الشام حتى الان مليئه بالحمامات التي كان الناس يذهبون ويغتسلون بها وبعض البيوت كان يوجد فيها الحمام فالذي لا يوجد في حمام كجرة بحسب العادة اذا كانت عاده ان تغتسل الناس في الاسبوع مره تجب عليه اجره الحمام في الاسبوع مره ا ل ذ ي ليس له دخل ب ه و أ من ا الاحتلام الغسل م الاحتلام قال ما يجب عليه هذا ل أ ن ه لا دخل له به ونحن لا نتكلم على حقوقه و الحقوق و ا ا ج ب ب أ ي عليها أشياء وجبت عليها أما هذه أشياء لم تجب عليها ولذلك لا يجب علي أن يدفعها ا ل ه والواجبات ع ي ت أ ل ل ل ا ا ا م الكسوة أدوات ا ت ل يجب خامسا متاع البيت قال ي لها آ ل ا ت أ ك ل وشرب تمسك في البيت ما تحتاج إلى قدر تطبق ت ت به ح الى ج إ موقد تطبق عليه لا بد لها من هذا ك م غ ر ف ة و م ل ع ق ة وسكين ولا داعي ل ل إ س ه ا ب أ ي ض ا و إ ن م ا يذكر الفقهاء ع ا د ة نماذج نعرف من خلالها ما يجب ل ل م ر أ ة على زوجها كل ما تحتاجه ا ل م ر أ ة من أ ج ل إ ط ل ا ح الطعام لا بد له أ ن يقدمه لها هذا هو ا ل أ م ر الخالد واما الأمر الثالث الواجب ا ل ث ا ل ث فهو السكنه لا بد لها من سكن قال يجب لها عليه مسكن ل أ ن ا ل م ط ل ق ة يجب لها على زوجها مسكن ف ا ل ز و ج ة من باب أ و ل ى حينما تكلمنا على العدد في الدروس ا ل م ا ض ي ة قلنا يجب ل ل م ط ل ق ة السكن ف إ ذ ا كانت ا ل م ط ل ق ة يجب لها السكن فمن باب أ و ل ى أ ن ا ل ز و ج ة يجب لها السكن إيه لا إلا بإذن طبيعة يليق هذا بها لأنها عنه منه عادة السكن قال لا الانتقال الخروج تملك سكن أو زوجها وبناء ذلك لا بد أ ن يكون لائقا بها قال وينظر إ ل ى ما يزق بها من س ع ة أ و ضيق قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن قال ولا يشترط أ ن يكون ملكه قد يكون ملكا له وقد يكون م س ت أ ج ر ا لا يجب لها سكن لكن لا يجب أ ن يكون هذا السكن ملكا للرجل إ ن كان ملكا فجاهز و إ ن كان م س ت أ ج ر ا فهو ج ا ئ ز و أ م ا التابع الواجب السابع و ا ل أ خ ي ر ل ل م ر أ ة على زوجها فهو الخادم يجب عليه إ خ د ا م ه ا لكن مطلقا دائما قال لا اذا كانت ا ل م ر أ ة م ع ت ا د ة للاخدام عند اهلها فيجب على زوجها ان يخدمها وما أ ت ى ب ا ل م ر أ ة أ م ة ولم ي أ ت ي بها رقيقا و إ ن م ا أ ت ى بها ي ك و ن معها ح ي ا ة ز و ج ي ة لبناء أ س ر ة ونواه ج د ي د ة و خ ل ي ة ج د ي د ة في ا ل أ م ة ما جاء بها ليهينها الاسلام بها ي ك ر م ه كما كانت مكرمة عند أهلها م تستطيعه ا ا ل ما قال خذ المراه امدا او ر ق ي ق ة و إ ن م ا خذها و أ ك ر م ه ا كما كانت م ك ر م ة عند أ ه ل ه ا و إ ل ا أ س و أ ا ع د ا ا ح ت ب ا ل ا ت أ ن ه ا تحتفظ الرجل و ت ن ج ع إ ل ى بيت ا ل ه ا وهذا أ ي ض ا في ح ا ل ة ا ل ت ش ا ع أ م ا إ ذ ا كانت ر ا ض ي ة كانت في بيت ابيها تجد العشرات من الخدم و خ ا ص و ان انام على الحصير هي حره ة أنا لكنها لو طالبت بحقها فمن حقها أ ن تطالب بالخادم إ ذ ا كانت عند اهلها ممن تخدم قال ويجب عليه لمن لا يبيق بها خدمة نفسها لان كانت ممن تخدم في بيت ابيها مثلا لكونها لا يليق بها خ د م ة نفسها في ع ا د ة البلد قال تقول إخدامها بحرة أجار تخدمها عندها أو أما الأما على لحرة له هذه هذه عنده يجب يستأجر حيث يستأجرها مستأجرة بحرة عندك وإنما تخدمك آخر موظف أما أما إنسان وتكون أو أو من أ و ب ا ل إ ن ف ا ق على من صحبتها من حره ة أمة لخدمة أو د يتأخذ معا او هكذا الشرق. علي أن امه د يتبع ا لخدمه ق التي ا نعم أ وسواء بالإنفاق صحبتها على من صحبتها من نعم أمة لخدمة حرة أو و في هذا موسر ومعسر الموسر ا م ع س ر في هذا سواء لا تختفي لا تتزوجها تريد أ ن تتزوجها فكر بهذا قبل ان تتزوج وسواء في هذا موسر ومتوسط ومعسر ومكاتب وعبد كسائر المؤن ل أ ن ذلك من ا ل م ع ا ش ر ة بالمعروف ا ل م أ م و ر بها وصلى وعلى وصحبه الله على آله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه.